وهل الإمساك عن الطعام يبدأ عند سماع المؤذن بالأذان أم بعد الانتهاء من الأذان والإفطار أيضا هل يبدأ عند سماع المؤذن بقوله الله أكبر أم حتى ينتهي من أذانه معلوم أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد أن يعلم أن وقت الفجر جاء وعليه فالذي يأكل أو يشرب والمؤذن يؤذن للفجر بطل صومه وكذلك لو أفطر آخر النهار عند سماع أذان المغرب فالاذان إعلام بانتهاء النهار ودخول الليل فصيامه صحيح وإن كان الأفضل أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن ليوقن تماما أن الليل دخل وفي الفجر يسن الإمساك قبل أذان الفجر حتى يطلع النهار بالأذان والإنسان مطمئن في انتهاء الليل والذين يشكون في التوقيت الحالي للفجر ويتعمدون الفطر مع الأذان حتى ينتهي بل ويفطرون بعده بمدة هؤلاء خرجوا عن الإجماع في صحة التوقيت الحالي والله أعلم